ما هو العمل الذي به تدخلين إلى الجنة فلعل شريطا توزعينه في مدرسة أو نصيحة عابرة تتكلمين بها يكتب الله بها لك رضاه إلى يوم تلقينه ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا من بني إسرائيل كانت تمشي في صحراء ليست امرأة زانية فقط وإنما امرأة كانت بغيا تدعو الرجال لفعل الفاحشة بها وتأخذ مالا وعوضا على ذلك كانت تمشي في صحراء فرأت كلبا بجوار بئر يصعد عليه تارة ويطوف به تارة في يوم حار قد أدلع لسانه من العطش وكاد يموت من العطش فلما رأت هذه البغي التي طالما عصت ربها وأغوت غيرها ووقعت في الفواحش والآثام وأكلت المال الحرام لما رأت هذا الكلب نزعت خبها نزعت حذائها، ثم ربطته بخمارها ثم أنزلته في البئر ودلته في الماء حتى ملأته ماء ثم سقت هذا الكلب فغفر الله لها الله أكبر غفر الله لها بماذا هل كانت تقوم الليل وتصوم النهار كلا هل قتلت في سبيل الله كلا وإنما سقت كلبا شربة ماء، فغفر الله لها بذلك وروى مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه جاءتها مسكينة تحمل ابنتين لها فقالت يا أم المؤمنين إني مسكينة والله ما دخل بطوننا طعام منذ ثلاثة أيام فدخلت عائشة إلى البيت ثم بحثت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام تتصدق به فلم تجد إلا ثلاثة مرات فأعطت هذه الثلاثة مرات للمسكينة فرحت بها تلك المسكينة ثم أعطت كل واحدة من الصغيرتين ثمرة ورفعت إلى فيها ثمرة لتأكلها فكانت البنتان لفرط الجوع أسرع إلى ثمرتيهما من الأم إلى ثمرتها فأكلت ثمرتيهما ثم رفعتا أيديهما تريدان الثمرة التي في يد الأم نظرت الأم إليهما ثم شقت الثمرة الباقية بينهما قالت عائشة فأعجبني حنانها ثم ذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار أعتقها بشق تمره أعطتها لطفلتها والأعظم من ذلك هو الحذر من المعاطي صغيرها وكبيرها وعدم التساهل بها فلقد قال الله تعالى عن قوم تساهلوا بالمعاصي وتصاغروها قال عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه رأى امرأة تعذب في النار فما الذي أدخلها إلى النار هل سجدت بصنم هل قتلت نبيا هل سرقت أموال الناس كلا دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها إذا حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت الهرة هزلا قال صلى الله عليه وسلم فلقد رأيتها في النار والهرة تخدشها وروى البخاري أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق لكنها تؤذي جيرانها بلسانها عندها طاعات كثيرة لكنها تفعل هذه المعصية الصغيرة فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار قالوا يا رسول الله وفنانة تصلي المكتوبة تصلي الصلوات المفروضات ليس لها نوافل تصلي المكتوبة وتتصدق بأثوار يعني بأجزاء يسيرة من الطعام ولا تؤذي أحدا فقال صلى الله عليه وسلم هي من اهل الجنة